Audu billahi käibani roodim, bismillähirohme, roodim. Aruahme, noa, noa, noa, noa, noa, noa, noa, noa,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 qaqal insa min salsal kal fakhari wa khalaqal janna mim marjim min nar fa bi ala'i rabbikuma tukazziban رَبّ مشقَين وَرَبّ مَبَنِ فَبِأَي آلَاءِ رَبّكُ ما تُكَذِبَ مَ رَجلَل البَحرَينلتقِيان بَنَهَُا بَرزَخُ لا يَ بغانانِ فَبِأَي آلاءِ رَبّكُماتُكَذِبانَ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 يُرْسَانَ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انْشَقَّ قَامَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جَانٌّ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 هذه جَهََّ مَُّ يُكَذذبُ بهِهَا المجرمُونَ يَطوفونَ بَنهاَا وَبَنَ حَممٍ آن فَبأَيآ يِ رَبّكُ ما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 طَارُوا فَلَمْ يَطُ مِثْلُهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا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 مده متَانِ فَبأَّ آلَاءِ رَّكُماتاتُكَ الذِبَ فيِيهِ مَا عيناانَِ الضَّ خَتَانِ فَبِأَّ آائِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ